اشرق النصر ابتهاجا إذ راى الفتح المبين دولة الاسلام سادت في ربوع العالمين اشرق النصر ابتهاجا إذ راى الفتح المبين دولة الاسلام سادت في ربوع العالمين فهنيئا لمن امضى رمضان غازيا في سبيل الله وطوبى لمن اصطفاه الله في هذا الشهر الكريم واتخذه شهيدا ولعل الله يضاعف اجر الشهيد في رمضان ليعدل 10 في غيره فبادروا ايها المسلمون وسارعوا الى الجهاد وهبوا ايها المجاهدون في كل مكان واقدموا لتجعلوا رمضان باذن الله شهر وبال على الكافرين ut panimi